وشبه الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لباس نشروا مع بوين قشناء اسم موصول. هيك كلام عارف. واسم موصولي مقتطف من بات كيت. كملينا النص وهو ضربان نص ومشترك. وثمان مختص يعني نص ابنتيه لويكا طيبه ادبه وكو الذي تنتبه تبو مفردي مذكر والتي طيبته تبو مؤنثه في مفرد و اروعها الاذانب ومثنى و هكذا كاي هم لا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 وَأَيُّنْ وَأَلْ وَزَعْبَلًا أيش هموجالك يعني هميشان فاسم موصول بيت معربني عند زال أميش ديت أولا كتبه مطولة كان لتفاصيل كتبه كان أشمده إن شاء الله فهذه الستة تطلق على المفرد تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكري من ذلك كله والمؤنث شبه هر حمو مانا بو مفرد بو بو و مسنه و, و بو جنبه شبهر دهن رس و به غمیده که درقه به بوا بو, بو مفرد يعني بو مفرده مثلا جاء من قامة جاء من قاما یه تاو بوم ذکره و بوم مفردی شد. چون که مفرد بکار اهمیت. اگه اولتران جای منقانه با الف، یا کاتزانیم من منکب بوم ذکری که شیب کرده تو مسن. جای منقامو، یا کاتزانیم من، آمما لفظی مشترک با جمعیت بوم ذکر بکار حرفه. که او با یه دوامیه. في علك هناك ان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك خدي يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون من انسان يكون من انسان يكون هناك انسان يكون هناك انسان يكون يعني هو تغليبي من بوعقل بكذا هي نريد وما بو غير عاقلة بلام جاري ولا شيء بعكسه وبكذا هي وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل تقول في من نؤمن من داعي بمعنى عربي داعي يعجبني من جاءك يعجب في المضارع نحن كنون القاية يا أكب ميرمت صلبني في محل نصف مفعول بي مقدم من فاعل أريد شيء اسم موصول نبني مبني أسمع موصولة بهمية المبنين أيون بيت لهم ديشان هذا أريد من اسم موصول مبني في محل رفع فاعل من جاءك جاءك أو فعل فاعل سليم موصولة ومن جاءتك يعني بو بو مذكر وبو مؤنتش ومن جاءتك أبيني جاءتك بو في مفردة ومن هلوها من يعجبني من جاءت يعجبني من جاءتك يعجبني من جاءاك بو مؤنثيك من ذكر يعجبني من جاءتاك جاءت أنجل تثنيش لك الله ومن جاءوك ومن جئنك بو هرم ويمن أتواني بكار بياني وتقول في ما لما يجد كاسم موصول دوما مشترك تقول فيما جوابا لمن قال لك كسيك الله اشتريت حمارا او أثانا أثان يعني أنثى الحمار أثان أنثى الحمار اشتريت حمارا او أثانا كسيكوها والله يعني ذكرا كان أو أنثى ذكر كيف يتري حمار أنثى كيف يتري أتان ومفررشة أو أتانين يعني اشتريت أتانين أو حمارين أو أتانين أو حمرا، أو أثنًا هذيك كيف لما نفرع توقف أن أجرابي دهوتد يعجبني ما اشتريته أليم ما أجر يسمى ما هنا يعجبني ما اشتريته بوضميريك غرامت وبو ماكا اشتريته بوضمير زانيوتك او ما يد بكان هنا و بو حمارك مذكر يبدانا يعجبون يعجبني ما اشتريته ما يد هنا مثال دوي وما اشتريتها يعني يعجبني ما اشتريتها او كاتزانيوتك او هيا جغرت أتان كنت اتان أتان انت الحمار <كتصفيق> بلانهر ما بكال هالسوال وما اشتريتهما هما جراوت بو مذك بوشي بو دودا نبام بو مصنع وما اشتريتهم وما اشتريتهم يعني بوشي بو جمع كان جم حمر يعني وما اشتريتهم مذكر كان حمر وما اشتريتهن يعني اتن بوءت اشتريتهن بكارنا و بوء حمر اشتريتهم لأرهم شيء بذانا لمفردا لمسماية لجمع لمذكرة لمؤنثة هل ما بكاراته بلان بشيء الزامي وذكر مؤنثك مفرد مسلاقي لضميلك كذكراته و شيء وما اشتريتهم عنده للمفاقخين رخميلي بذلك وما هم ضميلي جمع بوء فاميلي جمع ابو عاقل ناكل ابو حمور حمور ك حيوان يشبه عقله حيوان ذو عقل يشا منونيش ذو عقل خلطاتيقه ناكرفون بكار بيني بوشي بوح حمور بو ابو مؤلف بيتاه ومشتريتها ذلك تر سم كلمه جمعا جمع, جمع, جمع جوك مؤنث عامل قضاكره بيتهيء يعجبني ما اشتريتها بو جمعت كان <تصفيق> من بو عقل وقارئ وقد يعكس ذلك جاري واحد في سواء نوع واحد في سواء من بو غير عاقل وقارئ هند وما بو عاقل وكان هند وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل نحو فمنهم من يمشي على بطنه الذي يمشي على بطنه ليس بانسان وانيا وكلا تذكروا مال اذا كان هذا من حيواناته فمنهم من فمنهم من من يبغي العاقل وكارهنا فمنهم من يمشي على بطنه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وتستعملوا مال العاقل فمنهم من يبغي العاقل نحو ما منعك ان تسجد لما كي لما خلقه بيده هذا لما خلقت بيدي ما يبو ادم بكار يناوه كاعدم اجعاقلة وابو العقلايشه بلان اذيني بكار فابو في غير الغالب ما بو بو عاقل بكار اهيامره ومن يبو غير عاقل بكار اهيامره اما منهم بلان اصل لمن ابو عاقل واصم لما ابو تيا بو, بو غير عاقل لشان يكي بكار اهيامره أما دون لا أسمائك موصولة والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره أم شوالي كذير تايب أذنين بعاقلين بغير عاقل وهي شكله شوالي جيرت تايب أذنين شكله تقول في أي يعجبني أي قام يعجبني أي فعل أي مرسوع وعلامة رفعه الضمة. قام جمليك فعلية سلة الموصول يعجبني أي قام أي بكار يعني بوم مفردي مذكر وأي قامت يعجبني أي قامت أميني بوم أنتش الأينا وأي قاما بوم سنى وأي قامتا وأي قاموا. وأي قاموا وأي قاموا وأي قمنا سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا يعني بكارهني وأيٌ قاموا هبنا لا قاموشة وابي جمع بكارهنا ووأيٌ قامتا وأيٌ قاموا ألا وأيٌ قمنا سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا إلا لا لا إلا في قاموا إن في قاموا لقامون به لأن نواو لا تستعمل إلا لجماعة الذكور العقلاء لأن نواو لا تستعمل إلا لجماعة الذكور العقلاء واما ال ليس فانما تكون اسما موصولا ال يعني الف لام الف لام عند اسم موصوله الف لام عند اسم موصوله يعني باسم ما درسك يدوي عثمان الف لام بتشبه شو الف لام معرفه موصوله وزائده شبه هي هاي المعرفه الموصولة الزائدة معرفة أولي أشياء تسرنا كريم كانت في معرفة جاءت أهدي بيت جنسي جاءت بي. أهدي بيت لا جاءت عندها إن شاء الله أتصل إخير أما ألفلامك موصولة بي أو أمي أو ألفلاماني كأسنسر اسمك مشتق اسمي فاعل واسمي مفعول مصنفين مشبهه الضارف المضروب الحسن هل تعطيه ويسي من وصوله أقول لي جاء الضارب جاء أباربو. هي هي هي. جاء الذي يضرب فرقه ما كابو أو الإفلامي فد الذي هو هي. جاء الضارب جاء الذي يضرب ما كشودس الضارب في ألف لام من موصولة وكو اسم موصول وايا كابصلي أو موصولة شيء سامنالين موصول ليها جاء الضارب كما اسم موصولة كي وكمصلكي ألف لام كم موصولة كي ضارب صلي موصولة أصل أبوايا إعراب البويا جاء فعل ال بوتلاشي فعل ثم اسم موصولة بمعنى الذي ضارب يش بما متصلين موصولة و محلين العرب. قلنا عربي أمان تلك اللغة. جاء الضارب جاء فعل الضارب فعل. لما ألا بتاي بتس لمس لك الاسم موصولا إعراب صوت السل سليم موصولة فعل. وأما فإنما تكون اسم موصولا كذا دخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول كالضارب والمبروب. أي الذي ضرب والذي ضرب ونحوه إن المصدقين والمصدقات وقوله تعالى والسقف المرفوع والدحر المسجور المصدقين يعني الذين إن الذين يصدقون يصدقون, يصدقون يصدقون والمصدقات يعني اللواتي اللواتي يعني يصدقنا موشوا يعني اوانيك وصدقات والسقف المرفوع في المرفوع المرفوع شاهدك المرفوع قبل المسجورة يعني والسقف الذي رفع كما مرفوع اسمها فعوله ففلان يشوت سر مرفوع والسقف الذي رفع والبحر المسجور يعني والبحر الذي سجر <تصفيق> واما ذو فخاصه بلغه طيئ ذو اسم موصول لته مثل ب لغه كلغه في اوتري قبيله اليمن طيئ قبيله باليمن تقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قامت وذو قام وذو قمنا. فمشيرو. جاءني فعل ومفعول به مقدم. ذو اسم موصودة. نالي فاعل مرفوع علامه رفعه الواو. لأنه من الأسماء الخمسة. عادت نبي. أمز ذو يا كمبيوتر ذو اللو لغتي لغة يعني مبنية لها في حالك ذا لها في مبنيه يعني مبنية يعني بخلص الرفع وجر شواء هل مبنية يعني اسمك موصوله علي ذو اسم موصول مبني في محل رفع فاعل قال ما بو ذا كيف بو يبدى نشبايا مؤنث يانمو النفذ وذو قامت جاءتني ذو قامت جاءتني ذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قامو وذو قمنا هل هي كما لوانا بيت هربا ذو أليد هجبوراكاديش بسر ما يعني شبوه مفرد شبوه متنى شبوه جمع شبوه مذكار ومو عن نفيش واما ذا زا ذا يجب كلا أسمائه موصولا فشرط كونها موصولا ذا يجب كلا أسمائه موصولا مرجي شيها يا ذا لما ذا من فل أسمائه شريا خلما ام ذا يا أكرر اسم موصول في بلوان تي بيت بشرط كابو هميشا ذا اسم إشاراني هم ده ذا اسم موصولة شرطه هي وهي أن يتقدم عليها ما الاستفهامية أذن ما الاستفهامي تفيش يوبيس نحو يسألونك ماذا ينفقون ماذا ينفقون فسمى استفهام ذا ذا اسم مشيتا موصوله يعني ما ما اسم استفهام مبتدا ذا اسم موصولة في محل رفع خبر يعني ماذا هذا بك مصدر خبر او دو يسالونك ماذا ينفقون ينفقون صلى موصولك يعني هيه ذا فيل شيء بالراء بما بروات او من الاستفهاميه لأنني استثامي لكيشي بروا من ذا جاءك من ذا جاءك أرغب ويبغي من الذي جاءك أو إكا هاتوا بولاد تيبو أو تيبو إكا هات بولاد ويسم من ذا جاءك من اسمه استثامة وذاتيا ذا اسم موصولة وجاءك السليم موصولة يعني من ذا مبتدع خبارا اما الشرطة كيف لا تكون ذا ملغاتا يعني بمرجق ما ين من لتشي رشد به ومرجق يتلعي شي ذا إلغاء نكرا به ذا ملغاة نبه به بشي إلغاء كريه فلا يخص لأن يقدر تشيوه خذ أقرب نظر خذ بالله أمام مركبة بأنم هنا ماذا صنعته أجد ماذا صنعت بيك كلمة حساب كي أو كاسا أو ذاية نابة اسم موصول ماذا هموي بيك يك كلمة بيه وأن لا تكون ذا ملغاة أجد ذا ملغاة بأن يقدر تلشيبها يعني بكتا اسمك مركب ماذا بكتا يكبش أو كذا ذاك حساب اسم موصول وناقب ماذا صنعت إذا قدرت ماذا إسما واحدا مركبا عند يجعل القرآن ذا ولذي القرآن إجداء بو أنه من ذا الذي إجدت من ذا من ذا الذي يشعر أو كأتشون إعراضيك أو كأتشون من ذا من ألي استفهام اسم استفهام ولم تي عيزاتيا ذا على اسم إشارة وكو أسمائي إشارة أيضا أسمعه إشارة أو كاتا عبيتتي مصدى خبر الذي عبيت البدن من ذا الذي من هذا الذي وقوى يبرين من هذا الذي يشفعه يعني لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى فأبوه من ذا الذي أو كاتا ذاك اسمي شارعه أشتعني بريتي من ذا بيكوى يقو الشيخ من ذاب بيقو يقو شيئا مركبة الذي خبرك يدي أتواني <تصفيق> <تصفيق> وتفتقر الموصلات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد <تصفيق> اسم موصولها هم موصولات هرهم في ميس بواها يصليها به ایت اسمی که موصول نیه به ویس صلحه بذ، آبی استدی که، آبی استدیکش دوای که نه بچیکه، یه شیب کهه. و هر و های ویسی با عایدی کشی، یعنی با ضمیده کیه، یه نشته اسم موصول که. الموصولات کلها ایل صلّت متأخره آنها و بو اسم موصول في با صلها یا، نه تفتقر. افترسل يعني احتياجي فيها كبير بو تبرهوا اسم موصول قيمهمه دون وان منون بس كده الموصول لشو هذا وان كده بنون حبل لجوالك ولا شون وشون غايت كشت كبش نك ونغتوا او قدر بو سوالك دي اتصله اسم الموصول او شيء كالجوالين منون حبل وايا اقلك نشتكي برجسته توابوه اسم وصور خوش تموهم بكيه مثلا علي جاء الذي أو جاء فاعله الذي فاعله فعل فاعله روشتونه توابوه بلان لغين ما ناوه كسكهت شاوريه لغين ما ناوه بس اقلام مسنده مسنده إلهي فعل فاعله روشتونه جاء الذي بلان ما تعبوه أهيني بوان من ابوه بزني أو لذيكي أو اسم ابوهماكي أو particle كان في نفس الصلة أو قطعه كشتي تكمل انا دا الجملة ديج محلينية الجملة ده سلم موصول محلين الإعراب بويا موصول اسم الموصول في وشي بالصلاحة وفي وشي ده شتيك هي بغرتو وبخوي تماما جاء الذي نغلي مات جاء الذي مات علامات أبوه جاء الذي مات أب جاء الذي مات ابن ابي شتيعه نادر ابي شتي بيت بقرته ابو اسمه المصولك جاء الذي مات ابوه جاء الذي مات ابون يا جاء الذي اضربه يا تنديد شدها او عن النابن كبيشتي بيت بقرته ابو اسمه المصولك بو يبو هو او ثلاث سنه وفي شتي عايد بوذو واصله جمله او شبهها ليش دوشت يعني جملي يعني شبه جملة. فالجملة ما تركب من فعل وفاعل جمليش يا نبي فعل فاعل يا نبي ممتدى وخبر بك يا نبي ممتدى وخبر نحو جاء الذي قام أبوه جاء الذي قام أبوه جمليه كالسلام وصوله وقوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده جمليك فعليا أو من مبتدأ وخبر نحو جاء الذي أبوه قائم تك أبوه قائم جملة اسمية من مبتدأ وخبر سليم وصوله محل شن العرب بس بعتوا وكذني الذي هاتوا وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون جملة. هم فيه مختلفون جملة كاسمية هم مختلفة مختلفة تاكوتا او أو كاسلي موصول محلش لإعراض الذي هم فيه مختلفون وشبه الجملة شبه الجملة أويك مفرد مية مفرد مية يانجارون مجرورة ينجار ومجو ين ينظرفة ينصفيها في الصريحة أو كاتا جملة تواوين بلام لبروي كافيس ين بشتك هيا ور ما ناوي فيه متعلقة بنتي أو تشي شبه جملة وشبه جملة ثلاثة أشياء أحدها الظرف لسبب نسي الظرف المكاني فمثلًا فيظر في مكانية نقدر في زمن نحو جاء الذي عندك إذا جاء فعل الذي فاعل باشا عندك عندك ظرف إذا عندك جملة عندك جملة نية ظرف ظرف المكانشة منصوب علامة نصبي الفتحة وهو مضاف الكهف مضافلي إذا ثلاثة شبه جملة بو تنك ظرف بيان جارو مجرور بي لاروين ما ناوى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 استقرى بيت جملة علية ما جاري كتير بوبة جملة. بوي شبه جملة وثي شبه جملة. لا برأو نجملة يا خوي سبقو نمفرد جاتو عن بوستر. خاوكي ويسى باستقرى يعني حصل يعني سدت يعني وجداه يعني بكلميه هي تبوستر. بون زيد في الداري يعني شو زيد في الداري؟ زيد كائن زيد للمالك دايا يتبون ما زيد في الدار معناك هو زيد للمال دا زيد للمال دا وانيا زيد للمال دايا يعني حصل سبتا استقر بويا جار مجهور ينظر في ويستيبتيه فعليك هيا ففعلي بس فالفعل هيا كتيبت بوي ببيت بيتتيبت الجمله كنيا لا نلاحظ شبه الجمله بوي جاء الذي عندك وقوله تعالى ما عندكم ينفد ما عندكم ينفد اسما مبتدع ينفد خبر طبعا ما اسمك موصوله في اسمك هي صلاه هي صلاه ما عندكم يعني ما حصل عندكم ينفد أويك بوتاً هاتوا بوتاً دائمين بوا أويك هتانا لنا وشي ما عندكم ينفذ والثاني لشب الجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار وقوله تعالى وألقت ما فيها يعني وألقت الذي فيها يا التي فيها ويتعلق الظرف والجار والمجرور لذي الترتيب جار ومجرور متعلقا يعني هي يتعلق, يتعلق يعني يلتصق يتعلق يعني يلتصق الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلة بفعل محذوف وجوبا مش بفعل لكذا زيد زيد استقر في الدار اگر والد وكته او كانت شبه جملة نير طالما قلت في الدار اواز في الدار متعلقان باستقر جوبا محروف جوبا والثالث في همشد لا شبه جملة الصفة الصريح والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالالف واللام كما تقدم صفة صريحة اسم فاعل اسم مفعول وصفيه مشدهاش بين منهما اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالالف واللام يعني السجاع الذي جاء الضارب جاء الضارب الضارب اسم فاعل يعني جاء المضروب انصف الصريحانه لا اجنصر الالف واللام يعني الالف واللام تنقصها اشده سر يعني استفاد صديق جاء شبه جملة ان تنها هناك افلام لانه يجب ان يكون هناك افلام لانه جمله ان يكون هناك افلام لانه يجب ان يكون هناك افلام لانه يجب ان يكون هناك افلام ضارب يجب ان يكون هناك افلام لانه سليم موصولة يكون هناك افلام لانه يجب ان يكون هناك طبعاً لما هو صفية, صفية صفية صفش مشتقلة فعلها وبوابع طبعاً جاء الذي يضربه بوي أنه هو شبه جملة بل شبه جملة حسابه بك فهو شبه جملة سيبشة الجار والمجرور الظرف والصفة الصريحة أمجد السلسلين موصول والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتسمية والجمع والتذكير والتعنيف كما تقدم في الأمثلة المذكورة لو نمونيك هنا لا الشيء هنا جاء الذي قام أبوه الحمد لله الذي صدقنا وعده جاء الذي أبوه قائم لو أنا عائد يا أبوه بوي عائد بريتي لو ضميريك هذا هو مطابق موصول به إذا كان مفرد بك وضميدك مفرد به إذا كان مسمى به جمع به جمع به مذكر به مذكر معنف به عندي جاد قائدك حذفك كده أو قائده نايت لما لوي معلومة وقد يحذف نحو لننزعن من كل شيعة أيهم اشد لروجي خيامة دا لسحي فننزعن إلا نخرجن من كل شيعة أيهم اشد نسأل الله العافي والسلامة لهمو قوميك خلاف كان أيها ولا شحي عرصات كامي يمتزون خلافكين أيها ندلة ولا بشايها مخرج فننزعن من كل شيعة أيهم اشد إلا نخرجن من كل شيعة أيهم هو تنكى أيهم متنشية أيهم اسمي موصولة أبيت جملة يكبت سليم موصولة جملة هاتفة سنها أشد هاتفة توابو هو أشدو هو استغراء عائدك حزم توابو ليرا هو أشدو هو أشدو أجل هاتباب ونمنا هو أشدو أو كاتب أبو السليم موصول هل هو خوي في نبري ضميلك راجع أبو لي يعني مخرجك او تكون تعالى ذلك يا ايهم او كانت شيئا او كانت اي الذي هو اشد ونحو يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما تسرون, يعلم ما, تسرون يعلم ما تسرونه وما تعلنونه او هاي انا سمعت لبرين معدومه أي الذي تسرونه والذي تعلنونه ونحو يشرب مما تشربون يعني ويشرب مما تشربونه أي من الذي تشربون منه ويشرب أفن ويشرب مما تشربون نسيت من الذي تشربون منه ثمك منها تو ويشربون نيو ويشربون ما تشربون أفضل ويشربون مما تشربون بعدما قالوا ويشربون مما تشربون أو كانت تقدير كشف من الذي تشربون منه صح سحيط فصل دي تسر أداة دي تسر معرفيك الذي لا تعرفك لها يعني اسماء أسماء موصولة وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالالف واللام وهي في اسمان أهدية وجنسية هم جادبارية الاف لام سبشة معرفة موصولة زائدة او كي يتبع في كا الاف لام معرفة كذلك بدا كي يتبع في لام كي يتبع في موصولة او كي يتبع في اسم سائل اسم مفعول الاف لام كي يتبع أو الفلاميك الزائدة أو أنك الذي التي ليش ما بنوى؟ الفلاميك ما هيك الزائدة ليش بيتوقع أو أنك أستصر العباز الفضل اسماء الله وأنزل زائدا. ما هو الزائد؟ هذا بدو زائدة لازمة وزائدة منفقة. زائدة كلينا غير منفقة وهي منفقة. ليرى ليت نسأل الفلامي معروف ساكت. واما المعرف بالالاف فهو المعرف بالالف والنون وهي تسمان اهدييه وجنسيه والاهدييه اهدييه لقد جنسية كمان فرق كان فيها اهدييه او يكوا معروف عند المتكلم يعني يا اخوتي الذهنيه ذهني تو هل شيء يناسب او او فيه مثل شيء عهدي بلان اجل ذهني تو يناسب بلان بيشتهي او او كثافته جنسي ونعلم ان الانسان كل انسان كل انسان او جنسيه يعني بات جنسي ما هو يجي شيء اكثر يك يك انسان والعهديه إما للعهد الذكري عهديه بتسيب الشوع عهديه ذكريه وعهديه ذهنيه وعهديه حضوريه اما للعهد الذكري عشان تكون معرفيه ذاتيه لبرشي لما ذكر في الكلام هو لانه ذكر في الكلام ذكر في السياق وهنا نراوي عهد الذكري لانه ذكر في الكلام هو نمر في زجاجة، لو عرفت؟ الزجاجة، كم الافلام؟ كم الافلام؟ هل أول زجاجير؟ هل أمس زجاجير؟ كم؟ هل أول زجاجير كاباسير؟ فكيف علاه فالمسي إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا ولكن يقول الرسول لا يقول الرسول لا يقول رسولا لا يقول ذكر في الكلام ولكن في العهد الذكري او العهد الذهني جاري يوحى يقول الرسول لا يقول الكلام؟ بلان يقول متكلم مخاطبة معلومة الرسول متكلم مخاطبة معلومة إذ هما في الغار معلوم ما كسيه غري دواء، هيدوا غري دواء، فمكسيه كل شير فلان وفلان، وهاي آتيه دا بزيه، هاي قولة شيء دا بزيه، دياله. ذهني منه تو زانن، هو هاي مفاطب عزانن، متكلم مخاطب هو عزانن. إذا هما في الغار، هو عهد ذهنيا، بالسياق ولا كلام زمان به، برضه في الذهن معروف. أو للعهد الحضوري. ذهني شمية ذكري شمية طران حضورية اليوم اشاري يا منا او الرجيكة وتعي اليوم اكملت لكم بينكم يان بون منا جاء هذا الرجل امسي ها؟ جاء هذا الرجل امسي حيث جاء هذا الرجل ام الرجلتيا ماذن اختلف لما كان ماذن مثل هذا واشارته كنبوع جاء هذا الرجل ام اختلف سر الرجل فيها عهدي حضورية حضورها جاء هذا الرجل امس امس وجني حات اختلف اختلف ذكرينية في شرذمه هذا عهديشنيتها من نسب ما؟ والجنسي أو نجنيكوا سلموا لعيسوين أو للعهد الحضوري اليوم أكملت لكم فنقول أن نور رجدا الجياو وتعال فينا فرمي اليوم ما أكملت لكم بينكم أو رجف ليبوا ليوم عرفه من حجة الوجع والجنسيته الافلام جنسية كبشة إما لتعريف الماهية ما هي يعني الحقيقة؟ ما هي ما هيت يعني حقيقة؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. السلام الافلام الإسلامي عهديني. الإسلامي عهديني. آريكي حاضر باليابانستان. يان آريكي معروف بس. نازن يسألك أم آريكي خويته على إن سيد سو نا نا حضورية نذهنية نذكورية وجعلنا من الماء بويا من حقيقة الماء من ماهية الماء لا أو, أو كهذا يا الله وجعلنا من الماء كل شيء حي هل هر هل هر الإفلامك بمهيتها أجر كل شيء في دانا لم يصلح ولكن او هو ما وجعلنا من كل ماء كل شيء حي ابيت ها أبيت. نابت نابت وجعلنا من الماء يعني ابيت ما ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت كل ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت الإفلام ابيت ابيت الله تعالى يمنع لها مو عيد الصدوى، حرام، لا أري فس، لا أري كذي كذي نعم بالعوز زور زور أنواعي خلاف وحرام وشتيه، وجعلنا من كل ماء كل شيء الحنابل، برقو جعلنا من حقيقة الماء، الماء، الماء, الماء وثو، بوا عزاند كم الإفلام، الإفلام ما هي يا يا الإفلام ما هي وإما للاستغراق الأفراد فالإفلامك ما نعيه بوشية استغراق استغراق يعني شيء شموش الاستغراق يعني الشمول للأفراد قال الإفلامك تاك تاك يفدك أنني قلت أوى الإفلامي استغراقية وقلق الإنسان ضعيفا بو كل دابني الإفلامي الشمول يا استغراق أقر كل الدانا كلكا حقيقة ومجازا بو او استغراق وخلق كل إنسان ضعيفا توا يا اما توا هم إنسان شيء ضعيف وخلق الإنسان أو الاستغراق خصائص الأفراد أم ين بس استغراق الصفات خصائص عن الصفات خصائص الأفراد نحو أنت الرجل علما لم يانا كل حقيقة نابي برام مجازا يعني حقيقة نابي هم يعني توب ونمنات توهم في هذاك يعني توهم محمودي هم أحمدي هم رشيدي هم زيني هم عمدي أنت الرجل أنت رجل واحد لكن جمعت صفات الرجال أعمية نقول لي من القرآن ألف لام مين ذلك الكتاب ألف لامي الكتاب كل بخنة سري ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك كل كتاب معاذ الله قرآنها مكتبينية وعلا لجأتي ألف لامك كامل دانيا ألف لام ميم ذلك الكتاب الكامل لأن هذا الكتاب جمع صفات كتب بويا استغرق خصائص الأفراد حتى كتابي ساكية استغرقها بويا أنت الرجل علما فبو كل لرأى أبيت بونا بو حقيقنا بو مجازعتي بو يعني بو صفات كان أبيت بونا بو تاتاكي بوها مفقدة كان ماذا أنت الرجل يصلح هنا كلمة كل مجازم لا حقيفة، <تصفيق> وتبدل لا مألما في لغة في حمير، حمير قبيلة باليمن، قبيلة يمنية، وتبدل لا مأل، لا مأل هند جارشي أكرس لزماني. ولكن يرزق بلاش يمنين او في اكلات شيء مين اكلات مين وانا هنا حديثك من احدثك ما هي صحيح ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام من السفر كاويس عند ابن رياض هاتوا اذن بنوريش لنعن تغبر صلى الله عليه وسلم فنراوتوا بلعم شيخ البنت وبعي في حديثه كدوا ان يتكلم يعني شيء فقط اي ليس من البر اجدي من البر ليس من البر ليس من, البر ليس من, البر ليس من بر ذي او شي وهذا الشيء اللام يديك بميم هذي اللام يبو ذيك المميم او اللغه حميره بويا وتبدل لام الميمن في لغه حمير اصل واما المضاف الى واحد من هذه الخمسه اما الششم دانيا ششم جولا جولا كانت معرفه كل كلمه هو هناك رجب إضافة البولى هل يشبه لو كان جانيت المعارف باسم ما هيته معرفه طلام البليده باسم كد ماشي مرتبه نيوان يعني مضاف مضاف اليه يكمل امام مرتبه مضاف البولى علم علما او والمضاف اما المضاف الى واحد من هذه الخمسه فنحو غلام فتبول ضمير اضافه كما يكمد عن أبول شيء لما عالف وغلامك وغلامك وغلامه وغلام زيد ولا علم وغلام هذا ان غلام أمكسي أو بلاي مشارة وغلام الذي قام أبوه بلاي اسم منصول وغلام الرجل بلاي معرف بألم Věším, že možná kdydářka máště, co musím říct na